وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتْ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 ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدي كل عدل لا يؤخذ منها إلا الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 115. قل أندعوا من دون الله ما ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كَالَّذِي سَتَوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ كَالَذِي أَسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَذْعُونَهُ إلَى الْهُدَى تَنَاءَ قُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّهِ في العالم، وأن أقيم الصلاة واتقواه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وَيَوْمَ يَقُولُ كُوْفَ فَيَقُولُ